دا ابني ومع انا عايشه تجربه مؤلمه وشيفا الحياه ويا اوه يا فعاي انا مش مرغامة ولا ملزامة هكمل حياتي ما وانا متقزمة مانيش باقي على حاجة وبيت مستبيعة دي معرفتي بي مش شايفة ಯಾಕ اتيت ان حياتي هستحملها بالبي وبالعكس لما دخل حياتي هتديني فكرتو حد بجد انا هتسند على ايه ولقيتني لما بسند عليه بنحني فكرت ان حياتي هستحمل بالغبي لاك سلم دخل حياتي هديني فكرتو حد بجد انا هتسند عليه ولا اتني لما بات سند علي بنحني ومليش بايه على حاجه غير مستنيات ما عرفت بيه مش شايفه